بوك تو دوشم عشرة عشرة غاتو قال آج آغامي أمس اليوم غدا أمس اليوم غدا غاتو قال شوني أمس كان السبت أمس كان السبت غوتو قال آمي سينيما ديكت أمس كنت في السينيما أمس كنت في السينيما فيلم تي باة شبتا آكر كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا آج روبيبار اليوم هو الاحد اليوم هو الاحد امي اج كاج لا اعمل اليوم انا لا اعمل امي في البيت سابقى في البيت آگامی کال সোমবার غدا الاثنين غدا الاثنين اگامی کال আমি سأعود للعمل مجددا غدا سأعود للعمل مجددا আমি একটি أشتغل في المكتب اشتغل في المكتب اوكي من هذا؟ من هذا؟ اوهلو بيتر هذا بيتر هذا بيتر بيتر اكجن جاتر بيتر طالب بيتر طالب ওকে। মান হাদিহি? ও হালো মারথা। হাদিহি মারথা। হাদিহি মারথা। একজন সেক্রেটারি। মারথা সেক্রেটারিরা। মারথা সেক্রেটারিরা। পিটার এবং মার্থা হল বন্ধু পিটার ওয়া মার্তা মার্তা পিটার হল মার্থার বন্ধু পিতার সদিক ও মার্তা সজিক মার্তা মার্থা হল পিটারের বান্ধবী মার্তা সদিকা টু مارتا صديقت پیتر